براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدهم من المشركين فسيحون في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز لله واعلموا أنكم غير معجز لله وأن الله مخز الكافرين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 هُوَ غير معجزين الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أعدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتم عليهم عذبهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحوم فقدوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولذهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلًا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا ينقضون في مؤمن إلا وَلَدِمَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فإن ادُ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا إنما الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم يلتهون ألا تقاتلون قوما كثون إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدءكم أول مغرض أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم, عليهم ويشفص دور قوم مؤمنين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 ولا رسوله ولا المؤمنين ولية والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أين يعموا مساجد الله شهيدا على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي نارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى جعلتم سقايته الان وعمارة المسجد الحرام كمن امن كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الضالين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 هُوَ رِضْوَانٌ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال قترفتمها وتجارة تخشون كسادها تخشون كسادها ومساكين ترضونها.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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فثم فيغنيكم الله من فضله إن شاء الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يضلون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عنه وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يطاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أهبا من دون الله، من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلى هواهدا، إلى هواهدا ربحانه عن ما يشترون يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم ويأد الله إلا أن يتم نوره ويأد الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذين وَرَسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ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 إن مفتقوابها جباهم، فتقوابها وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما تقولون تكذبون إن عدة الشهور. عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهم انفسكم أقاتل المشركين كافتاً كما يقاتلونكم كافاً واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه وعاما ويحرمونه وعاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء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 القدير، إلا نصره فقد نصره الله، إلا نصره فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثانيتين، ثانيتين إلهم في الغار. إذ يقول للصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفرخفافا وفيقالا وجاهدوا باموالكم وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبه وسفرا قاصدا لتبعوك لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عف الله عن كلمه اذن تلم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأمنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فتبطهم, فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبقونكم الفتنة وفيكم سمعن لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغو الفتنه من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون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 قبل. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصو فتربصو إن معكم تربصون، هل أنفقوا طوعا أو كفر الذي يتقبل منكم؟ إنكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا.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 في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون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 وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إننا إلى الله إننا إلى الله راهبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها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 كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله, الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزج العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سوة نَبِئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ إِسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِلَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كثرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن قائفة منكم نعذب قائفة نعذب قائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فلثيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها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 فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي قابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين منهم قبلهم قوم نوح وعاد قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفككات أتتهم رسوله بالبجنات فما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا أجدهم يظلمون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا مَقَامُهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْرَاهُمُ اللَّهُ وَرَتَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ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 ولن نكونا من الصالحين فلما أتهم من تضله بخلو به بخلو به وتوالوا وهم معرضون فأعقبهم مفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم شرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحق قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقضون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جداء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج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 مات تأبدون ولا تقم على قبره، ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا، وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم. بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وتذهب أنفسهم وهم كافرون وإذا انزلت سورة أنآ منو بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أطول منهم وقالوا دعناكهم مع القايدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كبروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج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 قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتن إليهم قل لا تعذرو لَنُؤْمِنَ لن لَكُمْ لَنُؤْمِنَ لن لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمْ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سيعلّفون بالله لكم إذا قلبتوا إليهم لتعرضوا عنهم.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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة ثانية والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ويتخذ ما يُنفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قبة لهم سيدخلهم الله في رحمته. إن الله غفور رحيم واستابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين, خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 وآخرون مرجون لأمر الله مرجون لامر الله اما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليهم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرا وكفرا كفرا وتفريق بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسولا وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أشتس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين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 بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون وينقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. السائبون العابدون الحامدون السائحون البراكعون الساجدون الساجدون الأمر نب المعرف هُنَالِكَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا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 أنه وعدوا لله تبرأ منه إن إبراهيم لآوىهم حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إبهدهم حتى يبين لهم حتى يبين لهم ما يستكون إن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 مَتَابَ عَلَيْهِ لِيَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأفتهم عن النفس ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا يقون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 ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كان فلولا نفر من كل فرقة منهم قائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين وليُظهر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وَيَجِدُوا فِيكُمْ غُلظًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يستنون في كل عام مرة أو مرتين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 فَقُلْ حَسْمٍ يَا اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ